சுவன உ وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لك اودي الدين فيها اوبى لا يريدونا عندي على النصير ஜூ anna